أخان ذهب إلى مدينة ليبيع شغل أيديهما فلما دخل المدينة افترق بعضهم عن بعض بحيلة من إبليس فوقع أحدهما في الخطية ولما فرغ من شغلهما فقيتم قط الكذب من شقوتي قالوا ما السبب قال لهم إذا أنا وقفت أصلي فاني أرفع يدي ونظري إلى فوق وأبكي وأسأل أن يسمع الطلبة ويرحم البكاء وفي الوقت الذي أخطئ فيه أقول إنه لا يراني وبهذا السبب نبت عندي كذب نفسي كان أحد الأخوة المتوحدين في البرية خديم علماني يبيعه عمل يديه ويحضر له ما يحتابه كان في المدينة بالقرب منه رجل غني جدا ولكنه كان مزموم الطريق قليل الرحمة وفي أحد الأيام صار العلمان إلى المدينة كعادته ليبيع شغل المتوحد فوجد جنازات عظيمة والأسقف يتقدمها وجماعة الكهنة وكل أهل المدينة فاستخبر عن ميت تلك الجنازة فقيل له إنه فلان الغني كبير المدينة فمشى مع الجنازة إلى القبر وكان معهم شموع وبخور بكميات كبيرة فتعجب لذلك وبعد أن رجع أخذ حاجة المتوحد ومضى إليه فوجده ملقى على وجهه ميتا والضبعه تجره من رجليه فبكى بكاء مرّا وأنقى بنفسه على الأرض وقال إني لن أقوم حتى تعرفني هذا الحكم فذلك الغني القليل الرحمة كان له كل ذلك المجد والكرامة في موته وهذا المتوحد الذي لم يزال متعبدا لك ليلا ونهارا تخرجه هذه الضبع هكذا وتجره من رجليه وفيما هو يقول ذلك ظهر له ملا قائلا ومن أنت حتى تعارض الرب وتعيب حكمه ولكن لأجل تعبك مع هذا المتوحد القديس وخدمتك له ها أنا أعرفك السبب إن ذلك الغني مع قلة خيره وقلة رحمته فقد عمل في عمره كله حسنة واحدة مع الأسقف والرب ليس بظالم فأراد أن يعوضه عنها في هذه الدنيا حتى لا يكون له عنده شيء أما هذا المتوحد القديس فقد كانت له زلة صغيرة صنعها في كل عمره فجوزي عنها هنا بهذه الميتة حتى يكون قدام الله نقيا فنهض الرجل شاكرا الله قائلا عادلة هي أحكامك من أقوال مار أفرام السرياني يا أخي تفكر بأن ربوات الأقوال نهايتها السكوت محب السكوت لا يتألم بشيء من أمور الدنيا أحب الناس يا من لا يحب شيئا لما هو للناس أيها الحبيب اتخذ الصمت فانه يريحك من ادناس كثيرة اقطع بحكمة الأحاديث الضارة ليكون الإنسان الباطل حسنا إذا رأيت نفسك منصد عن الأقوال الإلهية متهونة بالمواعز الروحانية وتحب الخلطة ومحادثة الناس فاعلم إن نفسك قد سقطت في مرض رديء فاحرص أن تجعل حديثك مع الرب وحده اسق نفسك المياه الإلهية فتظهر وتسمر ثمر العدل بدء الصالحات وكمالها هو حد الاتضاع بمعرفة حقيقية لأن المعرفة مقترنه بالتواضع الإنسان مصنف من نفس وجسد إن لم يستعمل الجسد خبزا فلم يعيش كذلك النفس إن لم تتغذى بالصلاه والمعرفة الروحانية فهي مائته ويكمل كلامه القديس ماري أفرام ويقول إذا ضرب بالبوك يستعد الجيش للحرب ولكن في أواني الجهاد لا يكون الكل محاربين كثيرون رهبان بزيهم وقليلون هم المجاهدون وفي وقت التجربة يظهر تدريب الراهب وخبرته الطبيب الحازم من تجربة الآلام صار مدربا يا أخي في كافة أعمالك تذكر أواخرك فلا تخطئ أبدا ويكمل كلامه ماري فرام ويقول من يكسر أقواله يكسر لنفسه الخصومات والبغضاء ومن يحفظ فمه يحب إن أحببت الصمت ستقطع سفينة حياتك مسيرها بسكوت انتهى وانت بالأشياء الباليه تنال الأشياء التي لا تبلى ليكن عقلنا إلى فوق لأننا بعد مدة يسيره ننصرف منها هنا فالأشياء التي جمعناها لمن تكون بغير طين لا يبنى البرج بغير معرفة لا تقوم فضيله مسك البطن وصيانة اللسان ولجام العينين هي طهارة للجسد فإن أمسكت بطنك وصمت لسانك ولم تحفظ ناظريك ألا يصمحه فلست ممسكا بالطهارة بالكامل بمقدار ما للتواني من مضار بمقدار ما للتيقظ من مناسع تسبب كل صلاح، لأن المتيقظ في كل حين ذكر الله حاضر عنده، وحيثما يتلو ذكر الله تكف كل أفعال الخبيث. ويكمل كلامه مار إفراهم ويقول: مثل السمك للماء هكذا السكوت للراهب بتواضع قلب ومحبة. ومن يشاء أن يعيش في كل موضع عيش سلاميه فلا يطلب نياحه بل نياح رفيقه بالرب سيجد النياح إن شئت الله تخطئ احفظ مخافة الله ليخطر بذلك إن القديسين كلهم بمكابدة الآلام أرض الله لان إن الأحزان والمحن هي موافقة للإنسان، لأنها تجعل النفس مختبره وطلبة، منتظر بإيمان لا ارتياح فيه. الفداء الذي من لدن المسيح ورحمته. الراهب العاجز لا ينفع لا لذاته ولا لقريبه، والغير العاجز يستنهض المتوانين جدا إلى الفضيلة. ويقول أيضا ماري إفرام تفهم يا أخي إن من أجلك أقبل من السماء الإله الأعلى والأقدس ليعليك من الأرض إلى السماء مغبوط في ذلك اليوم الذي قد حرص منها هنا كي يوجد مستحقا لتلك السعادة وإذ أنه لا يمكن أن تباع الأدوية السماوية والقدسيه لأن ما لها ثمن ولكن بالدموع توهب الكل ترى من لا يتعجب ومن لا ينذهل ومن لا يبارك كثرة تحننك أيها المخلص لنفوسنا لأنك ارتضيت أن تأخذ الدموع عوض أشفيتك فيا قوة الدموع إلى أين بلغت حتى إنك تدخلين إلى السماء بمجاهرة كثيرة بلا مانع وتأخذين طلباتك من الإله الأقدس يا أخي أحضر إلى ذهنة النار التي لا تطفى والدود الذي لا يموت ففي الحال يخمد التهاب الأعضاء لألا تستخي وتغلب وتستدرك نار حزن الندامة وتعتاد أن تخطئ فسندم اقتني صرامة منذ الابتداء مقابل كل شهوة لالا تغلب لها ولا تتعود الهزيمة في الحزن لأن العادة طبيعة ثانية لأن الهزيمة لا يبين أن هناك صرامه وشهامة بل كل حين يبني وينقض وفي كل وقت يخطئ ويندم أيها الحبيب أنا اعتدت أنت تراخى إن كوتلت فسوف يكون تسطير كتابة ندامتك لا يمحى إلى الأبد من اعتاد أن ينغلب لبعض الشهوات فذاك يصير موبخا كل وقت من ضميره فتحرز بكل نفسك من الخطر حاويا في ذاتك المسيح في كل وقت لأن المسيح هو للنفس حلاوه لا تموت فله المجد إلى الأبد أمين من أقوال ماري إسحاق بر المسيح عطقنا من بر العدالة وبالإيمان باسمه تخلصنا بالنعمة مجانا بالتوبه لا تثبت مع أي فكر كان حتى ولو كان حقيرا لئلا تتأسس فيك عاداته والطرار العادة يجعلك عبدا لذلك الألم المتوحد الذي يخدم الألم هو تلميذ للألام واضطرار عادت معلمه تغصبه ليكون كمثل معلمه بغير إرادته حسب الكلمة السيدية كل ملك ولو إنه حقير لكنه فاتك في بلده وقوي وكل ألم ولو إنه حقير ولكن في بلده يظهر سلطانه العادات تشجع الالام والاعمال تؤسس الفبيلة سلاح الالام والفضائل هو تغيير العوائد والخاصيات فالعوائد تطلب ما يقدم لها وهي ربطات النفس وبسهولة تقتنيها وبصعوبة تنحل منها ويكمل كلامه مار إفرام ويقول إن الالام والفضائل التي لم تؤسس بالاعتياد مدة من الزمان فهي كالشجاع العاري من سلاحه. لا تترك عادة تأسس فيك وتزيد الأفكار بغير قيام لألا تتجدد فيك الالام التي قد هدات قليلا الأنواع والعوائد التي قد عتقت في الإنسان تكمل له موضع الطبع كل عادة إذا سلمت لها باختيارك تجد لها في الآخرة سيدا تسير قدامه مضطرا بغير اختيارك الهزيز بأمور كثيرة غذاء للنفس سواء أكان صالحا أم طالحا أم خليطا منهما الهزيز بالواحد هو الانحلال من الكل والانحلال من الكل هو الارتباط بالواحد واحد الطبع المخلوق الميال إذا بطل من العمل اليمين لا يثبت هادئا بل يرجع إلى الأمور اليسارية البطال من الاهتمام بالفضيله والتسير بها بتحيل الخطية يهزي ذاك الذي لا يريد أن يعمل البر ويضطر أن يفعل أفعال الإسم وقال أيضا مارئ إسحاق الإنسان الذي يغضب ذاته دائما ليتدبر بمقتضى حكم النية لن يخفص بلا توبة من كان ضميره دائما يهزد الصالحات لا ينظر إلى مقائص قليله الذي يعود لسانه ليقول الصالحات على الأخيار والأشرار يملك السلام في قلبه سريعا الذي فرش مراحمه بلا تمييز على الصالحين والأشرار بالشفقة فقد تشبه بالله الذي يبغض صورة الله لا يمكن أن يكون محبوبا من الله ويقول أيضا مار إسحاق من يغلب دائما خلق مشيئته فهو مجاهد نشيط والنعمة تفعل فيه بزيادة الذي يحكم عليه مرة ويلام من نيته ولا يقوم نوع عوائده ترتفع منه النعمة ويترك في التجارب ويتبهدل الذي قد احس بالراحه التي من محقره الزاد اخير من الذي وجد تكريما من تاج المملكه الذي قد انضرب بحب المديح والكرامه من الناس ليس لجرحه شفاء حتى ولو كان باعمال سيرته يقوم كثيرين ففي العالم المزمع يكون تدبير سيرته مبكتا له بعذاب الجحيم من كانت في كل وقت طرق سيرته منحل، فإن ضميره بعيد من الإله ومن كان قلبه غير منسحب وغير محزون من الله فلم ينعطف من الطياشة من زل وأخطأ وعرف سبب مرضه فإنه بسهولة يشفى بالتوبة ويكمل كلامه مال إصحاق ويقول الذي يصوم سمه من الغذاء ولا يصوم قلبه من الحنق والحقد ولسانه في الأباطيل فصومه باقل لأن صوم اللسان أخير من صوم السم. وصوم القلب أخير من صوم الاثنين. من لا ينشق قلبه بالتحسر والتنهد فهو فارغ من صلاة الدموع، وعادم من القراءة فهو سائر في التيه. لانه اذا ما أخطأ فلن يحث. ان الذي يمزق قراءته بالتدبير والصلاة ينعتق من الطياشة. قوت الجسد المأكلي. وغذاء النفس الكلام والحكايات كما أن شرح كسرة الحكايات هو رغبة النفس هكذا السكوت هو ثمرة الحكمة المزمعة من يزيل من ضميره هفوات قريبه يزرع السلام في قلبه الساذج الحكيم بالله أخير من الفهيم الغاش بضميره، الذي استعبد بطنه هو لسانه من الذي استعبد الأسد، والذي قمع كلمة في قلبه أخر من الذي قمر وزنته في الأرض. الإنسان العادم من الصلاة ويجادل على الفضاء لا فرق بينه وبين الأعمى العادم النور. ويجادل على حسن الفصوص الكريمة والألوان الكثيرة، الذي يماحق قبالة التاديب تبعد عنه المراحم من الذي يتذمر مقابل التجارب تتضعف عليه، الذي لا يتأدب ها هنا وينقذ التجارب يتعذب هناك بلا رحمة. هل من الأصدقاء المغرورين عادم من الضنك من يصالح نفسه أخير ممن يصالح شعوبا وهو غاضب منقسم على ذاته ويقول ايضا ماري إسحاق كما إنه لا يمكن أن تتعلم الصماء من حكمة الكلام هكذا لا يمكن ان تتعلم الفضائل التي للسيره من قراءة الكتب وحده الحركات ودقه الفهم من دون تجربه طويله بدواتنا نستطيع بهما احتمال سلاحه الأعمال ابله يصنع الصناعه البحريه من ذاته اخير من عارف يتعلم سيره الروح من قطر الكتب وبالتسليم من آخرين من غير تجربة محكمة بذاته الذي يعمل التوبة ويفلح في النس بل وفي ممارسه الأعمال والفضائل ولكنه يتكل على بر لا على النعمه فهذا لا فرق بينه وبين من يجمع حجاره ثم بصومه أفعد من الحق وآخر بمسكه وآخر بحرده، وآخر بسهره وآخر بعمله وآخر بصدقته وآخر باحتماله وآخر بكمال أعمال الإلهية وكما نريد أن نقول لأن ربنا جزم بأنه من دوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا أي بالهدوء وتواضع القلب اللذين ظهما أنا غلبت العالم قال شيخ لا تطلب حوائد كثيره لانك عاهدت المسيح أن تعيش معه بالفقر لان المسيح هو حياه النفس وكل من اقتناه في قلبه وفي فكره وكل تصرفاته بامتداد عقله اليه فهو ذاك الذي ينجح في سيره هذا العمر وينال الحياه التي لا تزول وقال ايضا من يخاف من مرض الجسد فهو عادم الفضيله واذا عتق بالكمال من الامام فحين يسير بغير مانع القلب النقي ينظر كل الناس اطهارا وهو وحده النجس كن ملازما للمشايخ الروحانيين وتعلم سيرتهم وابعد عن الأحداث والصدير أحب صهر فإنه ينير العقل ولا تظن في نفسك إنك تنال سيرة فاضلة أو خلاصا لنفسك بغير تعرف لا تضعف عن مقاومة التجارب التي توافيد بل أطلب من الله معنا قد سمعنا الله يقول أنا معكم فلا تجزعوا ومن ذلك فقد تحققنا إنه ليس بقوتنا نقاتل بل بقوة الله الذي ألبسنا سلاحاً مصراً وأعطاناً الروح القدس ويكمل كلامه الشيخ ويقول الضجر إنما يعرض لنا من أن خوف الله لم ينغرس بعد في فكرنا ولم ننسى إلى الآن أكل خبزنا من صوت تنهدنا فحب الجسد لا يدع عقولنا تسير إلى فوق إذا لم تتحرك الأوجاع على الإنسان فلن يكون مبربا النسيان هو هلاك النفوس وقد يكون من التهاون تحفظ من النظر والحديث لأنهما إسباب الخطية النوح يغسل الخطايا وبتعب كثير يصل الإنسان إليه إذ لا يأتي البكاء الا بكثرة الهزيل، وبذكر الموت والدينونة المرهوبة والعذاب الدهري، وأن تفكر في نفسك وتقطع هواك وتحمل الصليب. من أقوال تنبى برسلتي كل شيء من أمور العالم هو ثامن وليس بشيء تصدق وصور الله بين عينيك وكن حريصا في أن تتوق لأن زمانك في هذا العالم قليل كن وديعا بقلبك واذكر الخروف الوديع وكم صبر ورغم إنه لم تكن له خطية لكنه احتمل الشتم والضرب وسائر الأوجاع حتى الموت اتعد وجاهد ليبعد عنك الغضب والحرس معونة الله الحق إلهك المسيح الذي أحبك له المجد دائما إلى الأبد آمين وقال أيضا لا تنم يا أخي لأن لا يفوتك القائل هو ذا قد أقبل اخرجنا للقائك وكيف تستطيع أن تقول في ذلك الوقت اني مشغول وهو قد سيرك بلا هم ولكنك تلقي بنفسك في الهموم فلم ينتظرك الزمان لتنوح على خطاياك. ويكمل الكلامه عند برسل ويقول انتقل بفكرك من هذا العالم البطار إلى العكيب اترك الأرضيات واطلب السماويات مت بالكمال لكي تحيى بالتمام بالمسيح يسوع ربنا كل من لا يحتمل المحقرة والتبكيت والإهانة فإنه الإنسان العقيق لا زال حيا فيه بعد إن أردت أن تتلذذ بنعم الله احرص بكل جهد على أن تبعد عنك كل لذة جسدية إنسان ساكت يجب عليه ألا يحسب نفسه شيئا إن ذل الجاهل في كلامه فهو معذور من الكل وإن ذل الراهب فلم يقدر أحد أن يعذره من أقوال الأنذى أغري من يقول إنه قد اقتنى فضيله بغير جهاد فهو إلى الآن ممسوك في الألام لأن شر الأعداء هو قبالة أتعاب الفضيله والقلب الذي ليس فيه قتال ليس فيه فضيله ولا شجاعة وكما ان الانسان البراني يعمل شغل يد كي لا يحتاج هكذا الجوان يعمل لألا يكل العقل لان الأفكار اذا وجدت النفس بطالة من تذكار الله حين يذكرونها بالأفعال الردية الوديع ولو صنعوا به الشر فلم يتخلى عن المحبه الذي ليس فيه قنية له حياه بالاهتمام أما المحب القنية فله تنغيص في قلبه الذي هو الاهتمام ويقول أما أغريص أيضا لا تنس إنك أخطأت حتى ولو إنك قد تبت بل اجعل النوح وتذكر الخطية اتضاعا لك لكي بالاتضاع تتقي الكبرياء اختم باب أتعابك بالصمت لئلا يقلعه اللسان فينتج المجد الفارغ الذي ينزعها كما انك تخفي خطاياك عن الناس كذلك اخفي اتعابك ايضا فان كنت لله وحده تظهر نقائصك فلماذا تظهر للناس تلك الاتعاب التي تصنعها بأجلها بقلة رأي من دوح هو الإنسان الذي يربط النسك بالفهم، لكي تروى النفس من هذين النوعين ويظهر النسك بقتل الأعضاء التي على الأرض تعني الزنى والمجاسة والأغراض الشرية إن كان همه في تذكار الموت كذلك بخوف إلى الله الذي يجمع كلام الكتب المقدسة إلى قلبه يلقى الأفكار براحة لأننا نحتاج إلى أتعاد كثيرة لكي نقطع كمال الأفكار قيل الأنبى يخنص الذي كان من أصيب أنه أقام ثلاثين سنة في مغارة ضابطا السكوت والباب مختوم عليه وكانوا يعطونه حاجة من طاقة والذين كانوا ياتون إليه كان يكتب لهم ويعزيهم فحدث مرة أن أربعات لصوص نظروا كثرة الجموع التي كانت تأتي إليه لأن الله قد منحه موهبة الشفاء فظنوا أن عنده اموالا في مغارته فأتوا بالليل لينقبوا باب المغارة فضربوا بالعمى جميعا، وضقوا هكذا واقفين خارج المغارة إلى الصباح حيث أتى الناس وأمسكوهم وأرادوا أن يسلموهم للوالي فيقتلهم فتكلم معهم القديس قائلاً إن لم تتركوا هؤلاء النادي نعمة, نعمة, نعمة الشفاء, الشفاء تذهب عني فتركوهم وهذه هي الكلمة الوحيدة التي خربت من سنه خلال مدة الثلاثين سنة